بسم الله الرحمن الرحيم تنزيل الكتاب لرابتهم من رب ان يقولون افتراك بل هو الحق من ربك لتنبر قوما ما أساهم من نير من قبلك لعلهم الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم الشوى على العرض ما لكم من دونه من ولا شفير أفلا تتبشرون تدبر الأمر من الشماء إلى الأرض ثم يحرد إليه في يوم كان مقبار ألف سنة مما دعوا ذلك عالم الويد والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من لرسله من ثلاث ماء مهين ثم سواه ونقط فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفسده خليلا ما تشكرون وقالوا أئذا ضللنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد بل هم ربهم جافرون قل يتوفاكم ملك الموت لن يتر ثم إلى ربكم ترجعون ولو ترى المجرمون ناكسوا رؤوتهم عند ربهم ربنا أغصرنا وسمعنا فرجعنا لعمر صالحا إنا موسنون ولو شئنا لآتنا لا نفس هداها ولا في حق القوم لأم أن جهنم من الجنة والناس أجمعين فاذوقوا بما نسيتم لقاء وذوقوا بِالْقُلْدِ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا الَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِهَا خَرُوشُ وَجَدَوْا وَتَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وهم لا يستكبرون فجافا جنوبهم عن المضاجع يجعون ربهم خوفا وطمعا ومن ما رزقناهم قلناهم فلا تعلمون ما أُخِيَ لهم من كون فيأيوم جزاء محناً كمن كان فاشقاً لا يشتغون فلهم جنات المأوى نجلا بما كانوا يحمدون وأما الذين فشهوا فمأواه النار كلما لا دون العاد الأذل أن يرجعون ومن أظلم منك رب آيات ربهم ثم أقرب عنها إن قد آتينا موسى الكتاب فلا تكون في مريك من لقائه هدى فإن كان يهدون بأمرنا لما صبروا وتانوا بآياتنا أولم يهد كم جم أهرتنا من قبلهم من القرون يمسون في مجاشيهم إِنَّ فِي لَهِكَ لَآيَاتٍ أَفَلَا يَشْمَعُونَ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَشُوقُ الْمَاءَ إِلَى الْأَرْضِ الْجُرُزِ فَنُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا مِنْتَ كل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين قل يوم القيامه لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون فاحفظ عنهم وانتظر